بنا آتنا من لذنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آبانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحسن ظَالِمًا لَوِسُوا مَاذَا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى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 لقد قلنا اذا شفوا ها اولئك قومنا تقذو من دونه الها لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن ترى على الله كذبا